أَمَن هو قَالَتْ نَامَ اللَّيْلُ سَابِداً وَقَائِمًا يَحْذَرُونَ لَاخِرَةً وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ رَبِّه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوسى الصابرون أجرا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 الباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الناد لكن الذين اتقوا ردهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها لنهار وعد الله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 اولائك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم مثلين جلودهم ثم مثلين جلودهم وقلوبهم ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يظلم الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه شوء العذاب يوم القيامة وقيل للوالمين